ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا يَشْمُونَ عَذَابَ الْأَلِيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٍ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي الحميد وإذ قال نقمان البني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله نشكر لهل من عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما قلت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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واضض من صوت سُبْحَانَ الَّذِي لَهُ صَوْتُ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا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 والبحر يمد من بعده سبع ابحار ما نفذت كلمه الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كانفسه واحدا ان الله سميع بصير Alam tara anna Allah yu'lijul shamsa wal qamara kullun yajri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 الش يَوومَ ل يجز وَالدُ الن وَلَد وَلا مَلُودُّ وَجز الن وَد شَ إِ وَعدَ اللهَِّ حَبّ فَلا تَْ وََّكُ الحياةُ الدُّنْييا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ